السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فدرس من دروس أصول التفسير يقول وبالله تعالى التوفيق كثيرا ما نقرأ للمفسرين قولهم إذا حدث اختلاف في تفسير آية هذا اختلاف تنوع أو هذا اختلاف تضاب فما المراد باختلاف التنوع واختلاف التضاد اختلاف التنوع في الحقيقة لا يعد اختلافا إنما هو مما تحتمله الآية كلها ولا تعارض بين بعض بينه وبين بعض فمثلا قولنا ربنا آتنا في الدنيا حسنا وقوله تعالى أيضا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ما المراد بحسنة الدنيا من العلماء من قال حسنة الدنيا الزوجة الصالحة ويرد أحاديث يستدل بها لرأيه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متعيها الزوجة الصالحه وايضا يقول اخرون إن الحسنه في الدنيا هي الولد الصالح الولد الصالح ويريد الحديث اذا مات ابن ادم قطع عمله الا من ثلاثه أو ولد صالح يدعو له وبعضهم يقول الرزق الحلال الطيب المال الوفير وبعضهم يقول الثناء الحسن في الناس فترى أن كل هذه الأشياء نعم من الله سبحانه وتعالى بعض العلماء ينشط في موطن ويقول انها الزوجة وآخر ينشط في موطن يقول انها الولد وبعضهم يقول انه المال وبعضهم يقول إنه الجاه وبعضهم يقول إنه الثناء الحسن فتتنوع المقولات في هذا الصدد وكلها محتملة وصحيحة والقول بالتعميم آنذاك يكون أشمل يكون أشمل فحسنت الدنيا كل نعيم حلال طيب فيها انتظم الزوجه الصالحة انتظم المال انتظم الولد الصالح انتظم الرفقه الصالحة انتظم العافية في البدن دخلت فيه كل نعم الله إلا أنك ترى مفسرين ينشطون وكما سلف يذكرون الزوجة ومفسرين ينشطون ويذكرون الولد ومفسرين ينشطون ويقولون المال فهذا كله يسمى اختلاف اختلاف تنوع ليس باختلاف تضاد وفي هذا في كثير من الأحيان الجنوح إلى القول بالتعميم يكون أفضل إذا قلت على سبيل المثال حسنة الدنيا كل نعيم ينعم الله به عليه الشخص في الدنيا يكون أشمل والله أعلم نعم قد يأتي موطن يجعلنا نجنح إلى أن المراد معنا من المعاني دون سائر المعاني لكن حيث وجد الاطلاق فإننا نطلق القول والله عالم سنة آخر من اختلاف التنوع وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك من سياق الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك قال بعض العلماء إن الإلقاء باليد إلى التهلكة والبخر فإنك إذا بخلت هلكت بحسب درجة البخر إذا بخلت عن الزكاة المفروضة هلكت شجاع أقرع يطوقك يوم القيامة والعاذ بالله تنال في الدنيا زمًا من الخالق سبحانه وتعالى ومن المخلوقين بعد الله ف لسياق الايه وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه جعل مقابل الانفاق هو الهلاك فحمل الهلاك على البخل وقال اخرون ان سبب النزول يوضح ذلك بان ابي يوب الانصاري رضي الله عنه كان قد برز في صفوف من المسلمين للقاء الروم فقام رجل من المسلمين وألقى بنفسه في صفوف الروم فقتل فقالوا قتل نفسه انتحر قال لا والله ما هذا الذي أريد ما هذا الذي تقولون إنما نزلت فينا معشر الانصار لما كسر عز الله الإسلام وكثر ناصر. قلنا نجلس في اموالنا نصلحها فقد كف الله المسلمين بقوم اسلموا جدد يقاتلوا ونحن نصلح اموالنا فنزلت ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكه فكان الانقاء باليد إلى التهلكه ترك الجهاد والانشغال بالدنيا على حسب ما اورده على حسب ما أورده ابو ايوب الأنصار رضي الله عنه من سبب النزول وقال آخرون إن الالقاء اليد إلى التهلكه هو اليأس من رحمة الله هو اليأس من رحمة الله وذلك أن العبد إذا أذنب وقال واستغفر يغفر له لكن إذا أذنب وقال لن يغفر لي سيتمادى في كل المبقات لأنه لن يغفر له فمن ثم اليأس من رحمة الله ملقي بيديه إلى التهلكه قول الرابع الذي يعرض نفسه لمواطن الهلكه يذهب الى مواطن الهلكه موطن فتنه فيه قتل وقتال وليس هذا في سبيل الله ملقي بنفسه ايضا الى, الى التهلك كلها صور صحيحه يعني سأقول ساقول لمن يذهب الى سور الى كبري على البحر ويمشي على السور برجليه يعرض نفسه لكي يعرض نفسه للسقوط فهذا يلقي بيديه إلى إلى التالك الذي يعبس بالغاز من الأطفال أو من الكبار يفتح الغاز يولع نار يلقي بنفسه إلى التالك البخيل ملقي بيديه الى التالك القانط من رحمه الله ملقي بيديه إلى التالك المتخلف عن الجهات حيث دوره إليه ملقي بيديه إلى التهلكه فهذا سمى اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد وكله صحيح يمكن ان يصاغ ان كل ما يكون سببا في هلاك الشخص في دنياه او في اخرته داخل في هذا الباب الا اذا كان قتالا وان قتلت لألاء كلمة الله فهذا قول اجمع والاختلاف سمى اختلاف تنوع حين اختلاف تضاد. مثل إذن الصراط المستقيم، صراط ما هو الصراط المستقيم؟ قيل الإسلام، قيل الإيمان، قيل الطاع، قيل الاستقامة، قيل لزوم السنة. أقول كلها صحيحة لأنها كلها منارات على الصراط المستقيم. والإسلام نفسه صراط الله المستقيم. هل سمى اختلافات ماذا يا إخوة؟ اختلافات تنوع ليست اختلافات تضاد أبداً ليست اختلافات تضاد أبداً. قد يدخل فيها مثلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها هل التحية السلام عليكم بلا شك أن تحية المسلمين السلام عليكم ورحمة الله لكن إذا حييت شخصا بقولي مرحبا واهلا وسهلا ومرحبا ومرحبا هذه تحية ايضا وردت بأس سنة أحيانا وردت بأس مرحبا بابنتي قول الرسول لفاطمة رضي الله عنه مرحبا بأم هانه مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح نعم مرحبا بالوافد غير الخزايا والندام فهذا ترحيب لمن يأته فقد يختلف شخص يقول هذا الترحيب بالقادم لكن السلام سلام القادم لكن على كل حال التحية قد تتنوع صورها تتنوع صورها تحياتنا نحن المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كذلك قول الله تبارك وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء الحكمة السنة الحكمة الفهم في الدين الحكمة القول الصحيح في الموطن الصحيح العمل الصحيح في الموطن الصحيح كل هذا داخل في الحكمة فهذا يسمى اختلاف تنوى ليس باختلاف التضاد الإحسان الإحسان وأحسنه إن الله يحب المحسنين أحسنه افعال الفرض بعد النفل بعد الفرض فالرجل المحسن يفعل الواجب عليه وبعد الواجب يزداد خيرا من نفس الباب مثلا الزكاة المفروضة على شخص ألف جنيه أخرج الألف وبعد الألف ألف هذا محسن إن لم يخرجها فما على المحسنين من سبيل إذا أخرج خمسمائة بدل الألف ما عليه من سبيل لكنه ادى الفرد فما زاد فهو احسان الاحسان يطلق على العفو والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين رجل ظلم قطعت يده من حق ان يقطع يد من قطع يده ان عفا فهو محسن الاحسان دخل في معناه رفق والرحمه ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبيحه وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته إحسان الاحسان بالنص ان تعبد الله كانك ترافيا لم تكن ترافيا انه درجه عاليه من المراقبه والخشيه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله مع المحسنين فكل هذا داخل في اختلاف التنوع ترى من هذا أمثلة كثيرة جدا واقوالا كثيرة المفسرين ولا تعد اختلافا بل هي متوافقة لكن مفسر عظمى عنده في هذا المقام معنى من المعاني دون سائر المعاني فحمل الآية عليه هناك اختلاف يسمى اختلاف تضعب لا يصلح فيه أن تقول هذا يمكن التوفيق بينه وبين الآخر مثل والمطلقات يتربصن بأنفسنا ثلاثة قرؤ هل القرء الحيضة أم الطهر لا يمكن أن تقول اختلاف تنوع لا بد أن ترجح قولا على قول أنت أو تختار إذا عجزت تختار قولا دون الآخر مثل فندا من تحتها أن تحزني قد جعل ربك تحتك سريع هنا اختلاف في موطنين وكلهما اختلاف تضاد فناداها من تحتها من الذي نادى مريم هل عيسى الذي ناداها او جبريل الذي ناداها لا يمكن ان تقول الاثنين عيسى وجبريل كلهما نادى مريم واحد الذي ناداها فاما ان ترجع جبريل وإما ان ترجع عيسى حسب القرائن. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا هل السري السيد العظيم وهو عيسى المولود أم السري الجدول ونهر الماء كما قال بعض العلماء فهذا يسمى اختلاف حينئذ اختلافي تضاد هذا يضاد هذا لا يمكن التوفيق بينهما إما أنه هذا وإما أنه ذاك فهذا يسمى اختلاف تضاد وكثيرا ما تجد له نماذج في الكتاب العزيز والسنة المبارك وكما سلف أحيانا نرجع بالكلمة إلى معنى الاصطلاح اللغوي الذي وضعت له كما مثلنا بقول ربنا سبحانه وتعالى في شفاعة من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها ما المراد بالشفاعه الشفاعه في التعريف الشرعي التوسط التوسط لجلب خير أو دفع ضر يعني نشفع لك يعني أتدخل لدفع ضر سيحل بك أو لجلب خير أنت تريده أشفع لك في وظيفة كي تتوظف أشفع لك في في عفو من السجن فكلها شفاعات اشفع لك تتزوج من قوم لجلب خير أو لدفع ضر بمعنى الشفاعة الاصطلاحي الذي حدث لكن أحيانا ترد إلى المعنى الشرعي وهذا الذي اختاره الطبري في تفسير قوله تعالى من يشفع شفاعة الحسنة وفي الحقيقة أعم من مما اختاره الطبري لكن فقط أردت أن أوضح كيف جنح الطبري الى المعنى اللغوي في الآية الآن سبقها قوله تعالى من ي... فقاتل في سبيل الله كلام لمن؟ للرسول لا تكلف إلا نفسك ولو كنت, وحدك ولو كنت وحدك وحرض المؤمنين شجع المؤمنين يعني على ماذا؟ على القتال عسى الله ان يكف بأس الذين كفر والله اشد باسا واشد تنكيلا ثم جاء الخطاب إلينا كمؤمنين من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها أي من ينضم الى الرسول صلى الله عليه وسلم فيصيره شفعا بعد أن كان وترا من الوتر الواحد كان الاول فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك عن انت وتر واحد بمفردك ثم جاءنا الخطاب من ينضم إلى الرسول فيجعله شفعا في القتال لم يتركه وحده بل جعله شفعا بعد أن كان وترا فله نصيب من هذه الشفاعه واذا كان في شخص شرير ينشر الشر هو فرد اذا انضم اليه شخص سيره شفعا في الشر ومن يشفع شفاعه سيئة يكن له كفل منه فرجعنا إلى المعنى اللغوي لماذا لكلمة الشفاعة حينئذ رجعنا إلى المعنى اللغوي لكلمة الشفاعة وكثيرا ما يحدث مثل هذا من المفسرين رحمة الله تعالى عليهم أحيانا يغلب على الكلمة المعنى الاصطلاحي مع هجران معناء اللغوي مقابل الذي ذكر يعني أحياناً يغلب المعنى اللغوي أحياناً يغلب المعنى الإصطلاحي بل أنا أقول كده المهم أحياناً يغلب المعنى الإصطلاحي ألغي الجزئية الثانية كلمة الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط الغوطة الغيط الغوطة أصلاً المكان المنخفض غويت تقول عندك غويت برضو استعملها ولا لا؟ غويت يعني غويت يعني منخفض جدا مش كده غويت هذا معنى غويت. غويت يعني الغائت المكان المنخفض ففي عاد الرسول مك صلى الله عليه وسلم لم يكن في البيوت حمام فرنجي ولا حمام بلدي ولا اي حاجة من كلام ده بل كانوا يتقززون إن واحد يبول في البيت أو يقضي أو حاجته في البيت أنت الحمد لله في نعمة يعني في البلاد في بعض الدول الآن كيف الحمامات لا البلاد الصحاري والجبال لا في مجاري ولا شيء من كده أبدا ماذا تصنع تطلع في مكان عالي في البيت في الخل في البيت عزكم الله الغات ينزل في الفراغ يعني عاملين مكان عالي ينزل الغات والبول في الفراغ وكل يوم المرأة اللي بتخبز تأتي بطراب الفرن تصب عليه على, على الغائط يمتص الريح ويمتص البول إلى أن يجتمع كمية كبيرة بعد كده ياخدوه للسماد أو يخدوه كانوا ينفون كما قالت عائشه من اتخاذ الكنف في البيوت يعني يتقزز فكانت المرأة أو الرجل إذا أراد أن يقضي حاجته يخرج من البيت يبحث عن مكان غويط لماذا بحيث ينزل في المكان الغويط يخلع سيابه ويكون مستورا بماذا بالمكان الغويط فكل واحد جاي من مكان غويط الغالب انه جاي من إنه جاي من قضاء الحاجة فسم اطلقه بعد ذلك الغائط على قضاء الحاجة نفسه وإلا في الأصل المعنى الغائط والمكان المنخفض لكن لما كان كل راجع من المكان المنخفض يقال راجع من الغيط من الغائط من الاخرين سموا من قضى حاجته انه اتى من الغائط اطلاق اغلبي فهذا يلحظ في بعض المقامات والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم